وَأَفْلَحَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ Zələdiyiniz üçün خلَق ال فتلَت فخَلَق العالمةَوت فخَلَق الوقة ع فخَلَقلَ المبة عم فكسول العقام لحم شَحنا خَ خ فتبك الله فتبك الله يَأْمُرُكُمُ أَنْ تَقْتُلُوا 700 وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَوَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَوَائِقَ فواكه كثيرة ومنها تنولون وشجرة تخرج من طول سيناة تنبت بالدهن وصبغ الآكلين وإن لكم في الأنعاب العبرا نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع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 آمين قال رب القصر فيما كننا فأحيينا استويت أنت ومن معك على الخلك فقل الحمد لله رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير أفلا تنتقون وقال لما Aydu kuntan nakuniza كن نادمين فأخذتهم الصيحة للحق فجعلناه المثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا بعده من بعده قرون آخرين ثم أنشأنا بعده من بعده قرون ما تسبق ج وَل يسَ في ثم صَلنا وصنا تمطُ ما ج لبثلنا وقومهما لنا عابدون فكذهمهما فكانوا من الملكين ولقد آتينا موسى الكتابا علهم يهتدون وجعلنا بن مريم ربكم فاتقتون فتقطعوا أمرا بينهم زرا كل حزبا بما لديهم فرعون فذرهم في غورتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمد به من مال وبنين نسارع له في الخيرات بل لا ना न